خلاص يا جرح طبت وتعافيت ما عاد لي فيك حاجة يلا توكل مليت من تغدر وهموم وآهات أنا بعيش حر وملك نفسي مليت مليت مليت مليت, مليت